أَو مَن ينشأ فِي الْحِيَّةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ وَجَعَلَ الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ نَافًا فَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ مَا لَنَا ذلك من علم انهم الا يخرصون ام اتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون بل قالوا انا وجدنا اباءنا على امه وانا على اثارهم مهتدون كذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إِلَّا قال مترفواها إن وجدنا آباءنا على أممهم وإبننا على آثارهم مقتدون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 ولمَ جاءهم الحب قالوا هذا سحُم وإننا به كافرون وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجلٍ من القرَّيتين عظيم أَهُمْ يَقُسِمونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا صخيا ورحمة ربك خير مما يجمعون ولولا أن يكون الناس همة واحدة لجعلنا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 الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين ومن يعص أن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم لا عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون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 وسوف تسألون، وسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آله يعبدون، ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه، فقال إني رسول رب العالمين. فَلَمَّا جَاءُوهُم بِآيَاتِنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَضْحَكُونَ وَمَا نُرْسِلُ مِنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَقَالُوا يَا إِلَهُ السَّاعِ رُدَّنَا رَبَّكَ إن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 فلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد نبين فلولا القي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين فاستخف قومه فأطاعوه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 هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب أو من أليم هل ينظرون إلا الساعه ان تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين يا عباد لا خوف عليكم اليوم خَوْفٌ خوف عليكم اليوم ولا انتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون نطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلد الأعمل وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي أورثتمها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون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 فَقُمْ وَقِيل له يا ربي إنها أُلائِقٌ قَوْمٌ لا يُؤْمِنون فَاصْفَح عنهم وقل سلام فَسَوْفَ يعلمون